بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة اللمزة ويل لكل همذة الهمذة الذي جمع مالا وعدده الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أقل يحسب أن ما له أقلد كلا لينبذن في الحطمة كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة نار الله الموقدة طوالع على الاب اذا الذي على الاب اذا عليهم قصده انها عليهم قصده في عمد في عمد ممددة